بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك لجد القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمع وبصر وأفدت فما أغن عنهم سموهم فما أغن عنهم سموهم ولا بصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فَلَا نَصْرَ لَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا الْأَلِهَةِ بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ